أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن Allah azalın el Sana. فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوالها ومن الجبال جدد بيض وحمد تَنْلِفُنْ أَنَّ وَلُهَا وَغَرَدٌ وَمِنَ النَّاسِ والدوار دلفن alwanu k zâlik. İn ma yuxşallaha إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَعِزُّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلُونَ كِتَابَ الله ياقاص الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر. وكم مما ليوسيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق قل صدق لما بين يديه صبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم كون ومنهم سابقوم بالخيرات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم